وضرب لهم مثلا اصحاب القريه اذ جاء اهل المرسلين اذ ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا اننا اليكم مرسلون قالوا ما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 قالوا ان تيرنا بكم لا ان لم تنته لنرجمنكم ولا يمسنكم من عذاب اليم قالوا طائركم معكم ااذكرتم بل انتم قوم مسرفون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 والقمر قدرناه منازل، والقمر قدرناه منازل حتى عادك العرجون القديم، للشمس يا بخيل تدرك القمر، للشمس يا بخيل ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أن حمل نادريتهم في الفلك المشحون وقال قنا لهم 129. وإن نشأ نضرقهم فلا صريق لهم ولا هم ينقذون 120. إلا رحمة منا ومتاع إلى حين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 إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم هم وأزواجهم في ظلال على الأراك متكئون لهم في غافكه ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأراك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبد الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم هذه جهنم هذه جهنم التي كنتم توعدون اسلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصون ولو نشاء لمسخناهم على مكانةٍ فما استطاعوا مضيَّوا ولا يرجعون ومن نعمرهم نكسه في الخلق أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشَّعْرَ وَمَا يَبْغِي لَهُ إِنَّهُ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرآنٌ مُبِينٌ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 لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزن كقولهم إننا نعلم ما يسرون وما يعلنون أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن صَمْتِي فَاِذَا مُخَصِيمٌ مُبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا